بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحفق وعجل مثمى والذين كفروا عما قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَفْتَرُونَ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَخْفُونَ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أشبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين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 وإذ لم يحتدو به فتقولون هذا اسكون قديم ومن قبله كتاب ساعيم ورحمة وهذا كتاب مقدّق لسانا عربيا ليُنذر الذين ظلموا ليُنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وصاعله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ربّي أوزعني أن أشكرني متكلتي أن أمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا تربى وأصلح لي في ذريتي إني تبتو إليك إني تبتو إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أسعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إِلَّا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمادهم هم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا علنا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 لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما بِمَا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرتلت به ولكني أراكم قوما تجهدون فلما عارضا مستقبل وديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به فيها عذاب أنيم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فذلك نجزل قوما المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبطارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفن الآيات لعلهم يرجعون. فَلَا أُولَئِكَ نَصَرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ عِقَابُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذْ طرفنا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا وما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنذل من بعد موسى مفتقا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 أو بئر أولئك في ظلال مبين أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلق النبى قادر على أن يحيى الموتى بل إنه على كل شيء قدير.